الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم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 فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِدُّ الْآفِلِ فَأَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَزِغًا قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ إِنَّمَا يَهْدِي رَبِّي لَأَكُونَ القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قوم قال أتحاجون هَدَانِ وَلا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسعره في كل شيء علما افلا تتذكرون وكيف أخاف ولا تخافون أنكم أشرحتم بالله ما لم نزل به عليكم سلقالا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين وإيمانهم بظلم أولائك إن كانوا الأمن أولائك إن الأمن وغنوا تدون وتلك حجتنا آتي الرحيم على قومه لفَعُدَ رَجَاءٍ مِنْ نَشَآءٍ إِنَّ رَبَكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّنَّهَدِينَا وَنُوحَ هَدِينَا, ولوحا هدينا وَمِنْ غَرِيَّتِهِ دَاوُودُ وَسُلَيْمَانُ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَمَارُونَ وَكَذَلِكَ جِنْسُ الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَثَاعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًا كُنَّا ظَنَّا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْهُمْ آبَاءٌ وَذُرِّيَّاتٌ وَإِخْوَانٌ وَاجْتَبَيْنَا واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم mawannuruha, فإن يكبر بها هؤلاء ما قد وكرنا بها قوم أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر للع.